وَرَأَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ فَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميد بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوفا رحيم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 قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ ثَمارَاتِ فَسْلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ ظُلُمَّ يَخرجُ مِنْ بُطونِهَا شَرابٌ مُختَلِفٌ ألوانُهُ فيهِ شِفاءُ الْناسِ إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَومٍ يَتَفكَّرُونَ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 وضرب الله مثل الرجلين أَحَدُهُمَا أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يَأْمُرُ بالعدل وهو على صراط مستقيم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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمنكم تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم رضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 فَمَنِ الْضَّرْ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِغُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ الَّتِفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ